<تصفيق> يا حلو يا حلو يا حلو معنى الطفوله يا حلو الطفولة ويا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدت روحك ملوله ملوله يا حلو معنى الطفوله يا حلو يا حلو نفس يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملونا ونسانا او جسانا او زعلنا او رضينا او نسينا او جسانا او زعلنا لا حش ما يواخذ ونكتشف كل يبينا لا حش ما يواخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا يا حلو معنى يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو نسنت ودك لغدى تروحك ملونا ملونا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا وصغرنا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا صغرنا منه وانكبرنا يحبك وتصبح الذكرى صورنا ينقرب منه يحبك وتصبح الذكرى صورنا وتصبح الذكرى صورنا يا حلو معنا الطفوله يا حلو يا حلو افصل خجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس نتو ودك لا بعدت روحك ملونا وش بلا عطف البرايه بالبداية والحكايه وش بلا عطف البرايه بالبداية بالحكايه علم وش اسوي لجل من يبقى معايا علموني وش اسوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا يا حلو معنى الطفوله يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجوله يا حلو يا حلو يا حلو ناس تودك لغدا تروح كملونا يا طفولة يا وجودي لانتهت من نجعهودي يا طفولة يا وجودي لانتهت من نجعهودي ذكري منه حضني لقوا غصني وعودي ذكري منه حضني لقوا غصني وعودي لقوا غصني وعودي يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو, ويا حلو. يا حلو يا حلو يا حلو ناس انت ودك لغدت روحك ملولا ملولا لغدت روحك ملولا ملولا يا حلو معنا الطفولة يا حلو يا حلو النفس الخجولة معنى الطفولة <تصفيق>